på firade kun vi kan muligt Vi tilbage amal هو يا ورد دجان امني لا عمري لو طير خيالك لي لي حيم شاً عياها في جسمي تعتريك ظهر في الدنيا الجديد في تحاك دقاح لاميل عديدة في تحاك دقاح لاميل عديدة كجاحل اميل عديده تتحب كجاحل اميل بعد الجفا فالجى حفه الجى الطف når det er dags, så er